بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في العقيدة الطحوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزموس رحمه الله تعالى والسامعين وفي الدرس الثامس عشر قال المؤلف رحمه الله تعالى على كلامه عن الشفاعة وان الشفاعه التي ادخرها الله لهم حق كما روى من في الاخبار الميثاق قرانا الميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق أكمل. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه فلا ينقص ولا ينقص فلا يزداد فلا في ذلك العدد ولا ينقص منهم وكذلك أفعلهم. وكذلك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزال في ذلك العدد ولا ينقص, ولا ينقص منه كثير من أهل العلم استشهد بآية الأعراف ويقول تعالى وإذ أخذ ربك من بني آل من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى على هذا المثاق والمثاق يذكر في بعض كتب العقائد لا في كلها وذلك لأن بعض العلماء يدخل الميثاق في مسألة القدر بل هو مبحوث في هذا في القدر وليس في بحث مستقل ولا فيها أخذ الميثاق من آدم وذريته فيها أنه جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في الصحيحين وغيرهما في ما العمل؟ فقال عملوا، فكل ميسر لما خلق له ونحو ذلك. فلا حديث الصحيح التي فيها ذكر الميثاق متصل بالقدر وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق. وليس فيها تقرير المسألة الميثاق في نفسه بكونه أمر غيبيا أو لكونه الحجة على العباد دون مسألة القدر بل هي المراد بها القدر ولذلك الطحاوي رحمه الله جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر وسيتكلم بعد الميثاق مباشرة عن القدر فقال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك عدد ولا ينقص منهم فهذا العلم مذكور في أحاديث المثاق والمثاق من الأمور العيبية وهذا المثاق مذكور في السنة على ما جاءت به جملة من الأحاديث وأما القرآن فالمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره يرون أن الميثاق لا ذكر له في القرآن وأن الاستشهاد بآية الأعراف ليس بصحيح وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقو شهيدنا أن تقول أن يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين هذا وجه من أوجه القراءة والوجه الثاني وإذا أخذ ربك من بني آلاء من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أليسوا بربكم قالوا بلا شهيدنا ويخفون ويبتدئ أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين فمسألة الميثاق جاءت في علم الأحاديث في الصيحين وفي غيرهما ومما يحتج به يعني في مسألة التكفير إذا وقع الإنسان في مكفر عند بعض العلماء بهذا الميثاق الذي أقث على ذرية آدم على آدم وذريته والمناسب لحكمة الشريعة ورحمة الشريعة أن هذه الآية ليستشحروا بها على مسألة التكفير، وإنما في مسألة تقدير الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يتذكرون هذا الميثاق، ولذلك في الشرح الشيخ عبد العزيز ذكر عشرة أوجه معك الشرح يا نبيه، شرح الشيخ عبد العزيز لا له تأخذ يعني يكون واضح لك. ذكر عشرة أوجه في هذه المسألة في الآية نعم أخرى هكذا <تصفيق> <تصفيق> قال الشيخ عبداليز الراجح حفظه الله تعالى قالوا آية سورة العرف تدل على هذا القول من وجوه أحدها أنه قال في الآية من بني آدم ولم يقل من آدم على هذا القول وهو هذا القول الأول قال أحدها أنه قال في الآية من من بني آدم يعني تدل على هذا القول ما هو القول <تصفيق> قال وأدلة القول الثاني الذين يقولون إن الله تعالى نصب الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وأن الإشهاد كان بلسان الحال قالوا آية سورة الأعراف تدل على هذا القول من وجوه أحدها أنه قال في الآتي من بني آدم ولم يقل من آدم يعني أن الإشهاد كان بلسان الحال وليس بلسان المقال وأنه متعلق بمسألة الربوبية وليس متعلق المسألة الإلهية. والقدر متعلق بالمسألة الربوبية نعم يعني الاستشهاد بهذه الآية آية العراف على مسألة الإشهاد بتوحيد الله عز وجل في إلهيتي ليس مناسبا وليس له ذكر في الآية نعم قال الثاني أنه قال الأول ماذا أنه قال في الآية من بني آدم ولم يقل من آدم نعم الثاني أنه قال ما يعني أن هذا الإخراج إخراج بعضه من بعض والإنجاب والتصوير وليس أن الله استشهد آدم عليه السلام على ذريته بتوحيده سبحانه وإفراده بالعبادة وإلا كيف يعني الناس يتذكرون هذا نعم فطر الله عز وجل الناس على التوحيد فطرة نعم لكن يعاملوا بماذا بإرسال الرسل قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وإنما نهتم بهذا المبحث لماذا؟ لأن كثير جدا جدا جماهير من أهل العلم على استشهاد بهذه الآية على مسألة الميثاق الذي أخذ على آدم وذريته والقلة الذين يقولون أن الآية ليست دليلا في مسألة الميثاق وإنما في مسألة الروبية والتقدير ومعهم الحق في شيخ الإسلام وتلميذه وإمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الرهاب ورحمان بن حسن وغيرهم من الأئمة من أبنائه وأحفاده وتلعيلته رحمه الله نعم قال الثاني نعم. أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره وهو بدل بعض أو بدل اجتمال وهو أحسن نعم. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريتهم الرابع أنه قالوا أشهدهم على أنفسهم بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو لا يذكر شهادته إلا بعد خروجه إلى هذه الدار ولا يذكر شهادته قبل ذلك <تصفيق> الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمته بهذا الاستشهاد إقامة الحجة عليهم لأن لا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين والحجة إنما قامت عليه من الرسل والفطرة والذي والالذي هو والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطر عليها بذليل قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون الناس على الله حجة بعد الرسل سادسا ولا أيضا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال سادسا تذكيرهم بذلك لألا يقول يوم القيامة إن كن عن هذا غافلين ولا شك أنهم غافلون عن ذلك الإخراج, عن ذلك الإخراج لهم من صلب آدم كلهم غافلون عن هذا غافلون أيضا عن إشهادهم جميعا ذلك الوقت إذ, إذ هذا لا يذكره أحد منهم سابعا أن هناك حكمتين في هذا الإشهاد لألا يدّعو الغفلة أو يدّعو التقليد كما في قوله أو تقول إنما أشرك آباءنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم إذ الغافل لا شعور له والمقلد متبع والمقلد في تقليده لغيره ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفترة الثامن أن الله توعدهم بجحودهم وشركهم في ادعائهم التقليد في قوله أن الله توعدهم بجحودهم وشركهم في ادعائهم التقليد, التقليد, التقليد في قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون والله سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسولهم, رسولهم وتكذيبهم بعد الاعتذار بعد الاعتذار والانذال بارسال الرسل اذ اخبر يعني وليس بهذا البيثاق والنبي مخالفتين لما بما مخالفتهم لما ارسل الله عز وجل به الرسل نعم قال اذ اخبر قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لابد من ان تقام عليهم الحجة بارسال الرسل نعم إذ أخبر أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. التاسع أنه. ولا شك, شك أنهم غافلون عن هذا الميثاق. هل هناك أحد منكم يذكر هذا الميثاق؟ نعم الذي أخذه الله على آدم. أو على علينا حينما نثرنا في أرض عرفة كأمثال الذر كما جاء فيه الحديث. هل يحتج هذا على كفر الإنسان أو إيمانه؟ نعم. قال التاسع أنه سبحانه أخبر أنه أشهد كل واحد على نفسه واحتج عليه في غير موضع من كتابه لقوله ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولون الله وإنما ذلك بالفطرة وهي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض العشر أنه جعل الإشهاد آية وهي الدلالة الواضحة المبينة المستلزمة لمدلولها وإنما يتضح ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وهذا شأن آيات الرب تكون واضحة مبينة مستلزمة لمدلولها قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. انتهى انتهى نعم وهذا أيضا كلام الشيخ صالح يقول فإذا قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم ذريتي حق يعني أنه ثابت وأن هذا جاء به الأدلة الصحيحة وأننا نؤمن بذلك وأن الله لما أخذ الميثاق جعل الذرية إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في النار وأن الرب أنضط حكمته في استخراج ذرية آدم من ظهرك أمثال الذر وجعل فريقا في الجنة وفريقا وجعل فريقا في الذر في الجنة وفريقا في النار إذا تبين هذا الأصل العظيم فإن هذه المسألة وهي مسألة الميثاق مما يختلف فيه فهم أهل العلم جدا حتى إنك لا تجد فيها قولا واضحا واحدا لأهل السنة والجماعة ولا لغيرهم فلا من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق وكذلك عبد السنة والجماعة اختلفوا جدا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه ليتبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة فإن بحثها يكون في مسألة الأولى أو المسألة الثانية أن الميثاق الذي أقد من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث وليس في الآية أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره استخرج صورهم وأن هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله فيهم ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاءه الله ولا حديث في هذا متنوعة ومختلفة ولهذا يدخل أهل العلم تارة في بحث الميثاق دليل من القرآن على ذلك وهذا ليس بدليل في المسألة وهو قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية فيجعلون هذه الآية لأجل اختلاف الأحاديث وتنوع العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا الميثاق ومنهم الطحاوة رحمه الله في عقيدته كذلك في كتابه مشكل الآثار ذكر الآية كدليل على هذا الميثاق قال وسيات بيان أن هذا ليس بصحيح وأن الميثاق الذي أخذه الله من آدم ذريته لا دليل عليه من القرآن الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع وقال فيأخذ ما في الصيحين وغيرهم على الصحيحة ويطرح, ويطرح الضعيف هذا, هذا سبب الاختلاف في هذه المسألة العظيمة فإذا الميثاق أمر غيبي والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق وصواب وهذا الميثاق لأجل مسألة القدر ولأجل العهد عليهم وهذا العهد أمر غيبي وليس متصلا بآية الأعراف المسألة على ذلك أن آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم لا يصح بها الاستدلال على ما أورده هنا الطحاوي في قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق قال والطحاوي في كتابه مشكل الآثار ذهب إلى تفسير آية بالميثاق الذي أخذه ربنا من آدم وذريته فجعل الآية مفسرة بما جاء في السنة من حديث عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا في أن الميثاق مأخوذ من آدم وذريته تفسيرا لقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم ذوري ذريته فقال إن التفسير الصحيح هو ما جاء في السنة من أن آية الأعراف هذه تفسر بالميثاق وأن قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم لأن آدم هو السبب فذكر المسبب وهم بنو آدم ولم يذكر آدم لأنه هو السبب كما قال كما قال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة النمطين ويعني بذلك آدم عليه السلام ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة يعني آدم عليه السلام ولأجل هذا الماخذ من الطحاة رحمه الله ذكر الشارح ابن أبي العز عندك في هذه الآية في أول بحثه على هذه المسألة لاجل أن الطحاوي نفسه ولأن كثيرا جدا من العلم يوردون الآية دليلا وهذا الاستدلال من الطحاوي رحمه الله ومنع الكثير من العلم فيه نظر على هذه المسألة فالميثاق كما ذكرنا أمر غيبي وأما الآية فليس فيها ذكر المثاق بل قال الله فيها وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فهذا الذي في الآية أمر أن الآية أن الله سبحانه أخذ من بني آدم ولم يأخذ من آدم عليه السلام الثاني أخذ من الظهور على صفة الجم ولم يأخذ من الظهر يعني ظهر آدم وأيضا الوجه الثالث هذا أنه سبحانه أشهد بعضهم على بعض وأشهدهم على أنفسهم وهذا ليس موجودا في مسألة الميثاق والرابع أيضا من الأوجه أن هذا الإشهاد متعلق بالربوبية ألست بربكم وأنهم أجابوا ببلاء لهذا نقول إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق وإنما جلهم على أنها مسألة الميثاق وجعلوها ذرينا على تلك المسألة ورتبوا عليها أشياء لأجل أمور. الأول أن الصيغة متشابهة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ذريتهم وأنه جاء في الأدلة في السنة أن الله سبحانه وتعالى أخرج آدم أخرج ذريعة آدم من ظهر كهيئة الذر فلما جاء هنا ذكر الظهر والاستخراج جعلوا هذا تفسيرا لهذا كما ذكرت لكم من كلام الطحاوي. ومن كلام كثيرين من أهل العلم من السلف والخلف الأمر الثاني لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألات الميثاق أنه قال وأشهدهم على أنفسهم والإشهاد معناه الشهادة وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث وأن الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلى آخره الأمر الثالث هو أنهم أجاوب بالقول ألست بربكم قالوا بلى وهذا صريح في القول دون غيره والجواب أن هذا الأمر أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية. يعني القائلون أنها في آدم وأنها في الميثاق قالوا أجابوا قالوا ألاست بربكم قالوا بلا هذا صريح في القول أنهم قالوا بلا. والجواب أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق والأية ليس الدليل على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم ذريته. وأن تفسير الآية اختلف فيه على قولين الأول هو الذي ذكرنا من أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته إلى آخره وجعل السنة تفسيرا لما جاء في الآية والآية دليلا فلم يفرق بين هذا وهذا والقول الثاني هو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب والفرق والمحققين من أهل العلم أيضا فقالوا إن الآية تفسيرها هو أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم يعني أخذ يعنون بأخذ يع يعني خلق وجعل فجعلهم يتناسلون وأخذ بعضهم من بعض يعني أنشأ بعضهم من بعض كما قال سبحانه كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أنشأكم من ذرية قوم آخرين يعني بما خلق من السبب من إراقة الماء في الأرحام إلى الحمل إلى الولادة فقوله إذ أخذ, رب وإذ أخذ ربك لما ذكر الروبية هنا في الأخذ دل على أن معنى الأخذ هنا الخلق قال أخذ ربك يعني خلق ربك من ظهور بني آدم ذريتهم هذا سبك الآية من بني آدم من ظهورهم فتكون من ظهورهم بدل بعض من كل من بني آدم كما ذك الشيخ عبد العزيز من ظهورهم لأن أصلاب الرجال فيها الماء فقال من بني آدى من ظهورهم ذريتهم يعني خلق الذريه من الماء الذي في ظهور الآباء وأخذهم يعني أخذ بعضهم من بعض وهذا يطلق من هذا وهذا يوجد بسبب هذا وأشهدهم على أنفسهم هذا الإشهاد في القرآن له معنيان الإشهاد في القرآن له معنيان إما بلسان المقال بأن يشهد بقوله أشهد أنه كذا وكذا قولا بلسانه والثاني الإشهاد بلسان الحال يعني أن حالته وحاله يشهد والإشهاد هنا هذا بلسان الحال بمعنى ما جاء في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فشهود المشركين على أنفسهم بالكفر هذا بلسان الحال وليس بلسان المقال وكذلك في قوله تعالى إن الإنسان ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد لكنود يعني جاحد لنعمة الله وينكر نعمة الله فهذا الإنسان يشهد على نفسه بهذا في هذا بلسان الحال أم بلسان المقال هذا أيضا بلسان الحال وهنا أيضا شهداء لله ولو على أنفسكم يعني أيضا بلسان الحال أو بلسان المقال. فدل لئلا على أن الإشهاد في القرآن إما أن يكون بلسان الحال وإما أن يكون بلسان المقال. ولهذا لما كان إشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية وأشهدهم على أنفسهم أشهدهم على أنفسهم محتمل أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. ولما كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الروبية بلسان الحال لا بلسان المقال أشهدهم على أنفسهم يعني بحالهم وما جعل الله فيهم في كل الأنفس من دلائل ربوبيته وحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواء وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي خلقهم وفطرهم وعوجدهم وأبدعهم وبرأهم هو الله سبحانه كما قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وكما في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تنصرون فإذا تكون هنا الشهادة أشهدهم على أنفسهم يعني جعل حالهم وما هم مركبون عليه دال على الوحدانية وأيضا جعل بعضهم دليلا على بعض وأشهدهم على أنفسهم يعني جعل هذه الذرية بعضها شاهدا على بعض بما أودع الله في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته وبرئه لهذا قال سبحانه هنا أرست بربكم فذكر الربوبية التي هي الخلق وما يترتب عليه ألست ربكم؟ قالوا بلى يعني أنهم جميعا جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان حال فإنهم مكرون بالربوبية وهذا هو الذي ذكره الله عن جميع الفئات والمشركين في أنهم, في أنهم مكرون بالربوبية منكرون للإلهية ألست ربكم؟ قالوا بلى شهدنا وفي قوله بلا شهدنا وجهان من الوقف الوجه الأول أن يوقف على بلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا ثم تستأنف شهدنا أن تقولوا يوم القيامة والوجه الثاني أن يوقف على شهدنا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافري والوجه الأول يعني الوقوف على على قوله تعالى بلى وهو أن يكون وقف على بلى هذا أولى وأظهر في معنى الآية ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا من كلام بعضهم لبعض يعني بلسان الحال شهادة الحال شهد بعضهم على بعض بلسان الحال لما ليكون ذلك دلين على من الأدلة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة فإن الله جعل دافع احتجاجهم المشركين يوم القيامة وتنصلهم من التكليف ورغبتهم في عدم التعذيب جعل ذلك حج جعل ثم جعل حججا منها هذا الإشهاد وأن بعض هذه الذرية شاهد على بعض فهذه الآية فيها ذكر الشهداء هم الذين يأتون يوم القيامة في قوله وجيء بالنبيين والشهداء يشهد بعضهم على بعض بأن الدلائل ظاهرة وأنكم مكرون بالربوبية مقرون بالوحدانية ويشهد الآباء على الأبناء ويشهد الأبناء على الأباء ويشهد بعضهم على بعض حتى لا تكون ثم حجة لكن هذه ليست الحجة التي يحاسبون عليها ويعذبون عليها وإنما هي دليل لقطع معذرتهم مع الدليل الآخر وهو الأعظم هو بعث الرسل عليهم السلام لهذا فهذه الآية فيها ذكر دليل وما رتب على هذا الإشهاد إنما هو مع بعث الرسل عليهم السلام وتأمل حين قال شهدنا أن تقولوا يوم القيامة من الذي شهد هنا ها؟ الذرية بعضهم على بعض أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين عن هذا الإشارة إلى أي شيء يعني لدليل الربوبية هو الذي احتجت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الإلهية فإذا في قول شهدنا أن تقول يعني أشهد, أشهد الله بعض الذرية على بعض على مسألة الربوبية لألا يقول إن كنا عن هذا غافلين والرسل عليه السلام جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب نستمسك الرسل بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بلسان حال وهو الإمام بالربوبية ولهذا صارت الآذرين على الربوبية وهذه حجة عليهم ولكنهم ولكنها ليست الحجة التي بها يعذبون ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم في التنصر من العذاب وهذا مناسب جدا لما ذكر من قبل من أن توحيد الربوبية جعله الأنبياء والمرسلون حجة على توعيد الإلهية والعباد يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم نعلكم تتقون الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء, وأخرج من السماء ماء إلى آخر الآية فجعل الله عز وجل الربوبية بما وحاول الرسل حجة على الإلهية قال والثاني عن وجه الثاني أن في قوله شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا يعني عن هذا الدليل الذي هو توحيد الربوبية أو الفطرة الذي ذكرت به الرسل أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس ليدل الناس على ما يستحقه الله من توحيد العبادة شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول يعني الذين يحتجون بالغفلة أو يحتجون بالتقليد أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون فهم احتجوا إما بالغفلة أو احتجوا بعدم الشرك بمتابعة الآباء وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به فإن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة بالشهداء وأقام عليهم الحجة بالرسل يعني وليس بهذه الشهادة بالروبية فقط وإنما بالرسل أيضا دلائل الصنع وما أقام الله في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه المخلوقات على خالقها وإنما بالثاني مع الأول هو بعث الرسل إذا تبين لك ذلك فإن أولا الآية ليس فيها حجة لمن ذهب بأن هذه الآية في الميثاق وليس فيها ذري على الميتاق الثاني الآية ليس فيها حجة لمن قال إنه بالفطرة أو بالتوحيد أو بما أخذ من الميثاق الأول أن هذا كاف عن إقامة الحج على العباد وأنه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد وإقرارهم على أنفسهم وإقرارهم على أنفسهم الشهادة في الربوبية والعبادة لأنه إذا لم تذا لم تبلغهم الرسالات ولم تأتيهم الرسل أن تلك الشهادة كافية في تعذيبهم فليس فيها دليل على أن هذه حجة كافية في تعذيبهم بل لا بد من إقامة الحجة الرسالية لذلك ترى ان ائمة اهل العلم المحققين فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وامة الدعوة دائما يذكرون الحجة الرسالية لا بد من إقامة الحجة الرسالية لماذا حتى لا توهم المتواهم ان الحجة الفطرية كافية اذا تبين ذلك فان تفسير الشهادة هنا وهذه الاية عند المحققين من اهل العلم على ما ذكرنا هو بالفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي الفطرة في الروبية التي تدل على الألوهية وهي في معنى قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وفي معنى قوله صلصنا في الصيحين كل مولود يولد على الفطرة وهذا الذي ذكرت من تفسير آية على وجه التفصيل والبسط هذا هو مذهب واختيار أئمة أهل السنة شيخ الإسلام واختيار وأئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمهم الله وشالح الطحاوية وأئمة الدعوة والشيخ عبد الرحمن بن في تفسيره هو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم هو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد ووصول العقيدة بعامة هو الذي يتعين موافقة لحكمة الله سبحانه والذي يتعين موافقة لما مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد لهذا غلط في هذه الآية جماعات ومن المعاصرين جماعات أيضا فجعلوها حج على أنه ليس تم حاجة لإقامة الحجة عن العباد بل الفطرة كافية والعهد الأول كافي إلى آخره وهذا ولا شك ليس بمرضي والحج لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلا وإنما العباد أمامهم الدلائل أما تذكر ميثاق وتذكر شهادة وتذكر هذه الأشياء فإن أحد لا تذكر ذلك وإنما الرسل تذكرهم بذلك فتكون الحج بالرسل لا بذلك الأمر الأول لهذا ذكرت لك في أول البحث أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر وليست متصلة بالتكفير ليست متصلة بالحج ليست متصلة بهذه المسائل وإنما هي مرتبطة بالقدر لا غير وليس حجة على خلاف القدر إنما هو دليل على القدر فقط دون ما سواه تقرأون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحوية وفيه طول والمسألة بما ذكرته لك تكون قريبة واضحة ولا يكون ثم إشكال في هذه الآية ولله الحمد ومن الآيات المشكلة كما ذكرت لكن بتأمل قول المحققين والنظر في تصحيح الأحاديث وعلى لها وأن الأحاديث التي فيها الربط ما بين الآية والميثاق فيها اضطراب وفي بعضها ضعف في الإسناد إذا بهذا التحقيق الجميل من الشيخ صالح الشيخ يتبين أن هذه الآية ليست في الميثاق وإنما هي في تقرير توعيد الربوبية كقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وقول عليه الصلاة والسلام وكما في الصيحين حديث أبي خير رضي الله عنه كل مولود يولد على الفطرة أيضا لا يحتج بهذا الإشهاد في الأول شهادة بعض بني آدم على بعض لا يحتج به على أحكام المرتد والتكفير لأن هذا الإشهاد لا تذكره الناس إلا بما بعث الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين فيذكرونهم بهذا التوحيد وأيضا أن الأنبياء جاءوا لتقرير التوحيد الألوهية واستعملوا توحيد الربوبية أو قالوا بأن توحيد الربوبية دليل على توحيد الإلهية والعبادة نعم ولا قد تقرأ باقي كلام الشيخ عبد العزيز نعم. <تصفيق> قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى ويؤيد هذا القول أحاديث منها رواية الحسن عن الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سريع. قال عن الأسود بن سريع من بني سعد. قال الاسرى الاسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع غزوات قال فتناول قوم الذريه بعدما تناول ايه فتناول قوم الذريه بعدما قتلوا المقاتله قوم قوم قوم نعم قوم قال فتناول قوم الذريه بعدما قتلوا المقاتله فبلغ ذلك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة حتى تناول الدرية قال فقال رجل يا رسول الله أوليس أبناء المشركين قال فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم إن خياركم أبناء المشركين إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال علي حتى يبين عنها لسانها فأبواه يهودانه أو ينصرانه قال الحسن رحمه الله قال تكلم عن الحديث المحشي نعم قال صحيح أخرجه أحمد وهذا لفظه وأخرجه أيضا من أحوه وقال الهيثمي أرواه أحمد بسانيدة وبعضه وروه أحمد بأسانيدة وبعضها رجاله الرجال الصحيح وأخرجه أيضا النسائف الكبرى والدارمي وابن جرير والبيهقي وصححه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وقال أبو نعيم في الحلية حديث الأسود مشهور ثابت وقال ابن البر في التمهيد وهو حديث, بصر وهو وهو حديث بصري صحيح انظر الصحيحة وصحيح الجامع نعم <تصفيق> قال الحسن ولقد قال الله في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية ومنها حديث أبي هليرة رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة وفي رواية, وفي رواية لمسلم على هذه الملة وفي رواية الله أيضا إلا على هذه الملة حتى ي... حتى يبين حتى يبين عنه لسانه يبين و... ولا يبين يبين نعرف يبينه أمدرسها مسلم هذا مسلم نعم نعم <تصفيق> سريع إذا سريع رأس سريع نعم والأسود ابن الله. نعم قال ومنها حديث عياذ بن حمار في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفا قال الله تعالى قال الله تعالى إني خلقت عبادي قال الله تعالى. صحيح مسلم. حديث حمار المُجَالِشِي رضي الله عنه. قالت. قال الله تعالى. الله تعالى ها؟ في لا يوجد. إذن إثبته في الأصل هذا كتابك. ها. لا. في الأصل هذا الكتاب المطبوع. مطبوع. هل كان هذا؟ في أحد بيكتب الأخطاء في آخر الطحوية يعني يساعد كم يوم سار؟ القبل كتب شيء ممكن في الكتوبه اللي يبقى في الدرس امم امم يبين حتى يبين نعم انظر حديث عياض بن حمار هذا اني خلقت عبادي حلفاء اني خلقت عبادي حلفاء إيه اللي فات كله يعني طيب زي كل شيء بس اكتبها في في بور خاتم كتاب واحنا عند العلماء لو جيه خطأ في الطبعة نكتبه في مؤخرة الكتاب أخطاء في الطبعة كذا ومثلا وهذا استحيل وهذا مهم مثلا وأنت بتقرأ في ابن كثير أو الطحوية أو غيره ابن كثير اجادة في هذا البحث يعني السحر مثلا تكلم كلام توسع الحافظ ابن كثير في مساءة السحر فبعض الاماكن تكتب مثلا تجعل لك عاجية في اخر كتاب الاخطاء في الطبعة الابحاث التي اطال فيها المصنف وكانت يعني متميزة في كتاب هذا في كل كتاب تدرسه نعم <تصفيق> قال رح... قال حفظه الله تعالى ومن حتى ح... يبين هكذا حتى <تصفيق> يبي عد الحديث هذا حتى يبين, <تصفيق> حتى يبين... <تصفيق> قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة ما من مولود يولد إلا على الفطرة وفي رواية لمسلم على هذه الملة وفي رواية الله أيضا إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه صحيح و... حتى يبين في صحيح مسلم ثلاثة وعشرون انظر يا واحد ينظر حسن موجود انظر صحيح مسلم كذا الفين وكامل 2658 نعم 48 يعني من 48 الى 58 قال ومنه ومنها اخر صحيح مسلم انظر كل طبع صحيح مسلم انظر شرح النووي على صحيح مسلم معروف يبي نعم قال ومنها حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء كلهم هكذا خلقت ولا إني خلقت إني خلقت, إن خلقت لك ماشي لك <تصفيق> إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطير فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم قالوا والقول الأول ضعف أمران إذ هو متضمن لها أحدهما كون الناس تكلم حينئذ أقر بالإيمان وأنه بهذا تقوم عليهم حجة يوم القيامة الثاني أن الآية دلت على هذا والآية لا تدل عليه بالع... بالوجوه العشرة السابقة أما الأثار التي استدل بها أهل القود الأولي أهل القول الأول فأجاب عنها أهل القول الثاني بأنها تدل على أن الله سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له ولا تدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يوصل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم رحمه الله فهذا لا تدل الأثار عليه كما أنها لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا كما قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بل الرب يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير, التقدير أولا فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته فإنه قدر له أقدار وأجال وصفات وهيئات ثم أخرجها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق فالأثار المروية إنما تدل على هذا المقدار وبعضها يدل على أن الله استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل, الشق من أهل الشقاوث عليهم هناك وأما الأثار التي في بعضها الأخ في بعضها الأخذوا والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر وفي بعضها الأخذ وفي بعضها الأخذوا وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة السابق والذي فيه الإشهاد على صفة التي قالها أهل الأهل الأول قالوا إنه منقوف على بن عباس وعمر رضي الله عنهم وتكلم فيه, فيه أهل الحديث ولم بل ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير غير الحاكم في المشتدة على الصيحين وهو معروف بتساهله رحمه الله لكن قال المحقق أحمد شاكر أحمد محمد شاكر حديث ابن عباس وعمر صحيحان مرفعاني وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير غير سديد كما بين ذلك عند شرحه لهما في المسند وبعد هذا هل بين هذين القولين تناف, تناف... أو هل يمكن الجمع بين هذين القولين قال, قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى لا تنافي بين القولين الشيخ عبد العزيز مسلكه أنه يجمع بين القولين نعم قال لا تنافي بين القولين فإن الأخذ للدرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم كانت تقدمة لبعثة الرسل والحجة كانت تقدمة لما بعث الرسل والحجة إنما قامت ببعثة الرسل فإنهم الذين ذكروا على الجميع متفق حتى من قال بالجم أو بإبطال قول وتصحيح قول كل متفق على أن الحجة تكون بإرسال الرسل انتبهوا أن من التكفير في زمننا قالوا بهذا يعني أن الحجة قامت بهذه الفطرة وهذا الميثاق الأول لذلك يكفرون الناس ولا يذل نعم قالوا الحجة إنما, إنما قامت ببعثة الرسل فهم, فهم الذين ذكروهم بتلك الشهادة فقامت للرسل الحجة على الناس كما لو لو كان عند كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها يعني عفوا يعني أن الرسل ذكروهم بالشهادة وأن الآية فيها دليل على هذا وليس أنه احتجوا بما بما أقر به من الفطرة والربوبية على الإلهية والعباده <تصفيق> نعم هذا اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله لكن اختيار الشيخ للسنتيمية وتلميذه بالقيب الحافظ كثير وامة الدعوة جميعا أنه أن الآية ليست فيها دليل على الميثاق. نعم. قال كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم ذكره أحد إياها، إياها وقال له يا فلان أذكر, أذكر أن عندك أذكر أن عندك شهادة في هذا الوقت في, في وقت كذا على كذا وأيضاً فإن الأخذ من ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم فإن ظهورهم ظهر له. وعلى هذا فلا منافاة بين الأقوال وظاهر هذه الأحاديث، فهذه الأحاديث ظاهرة في أن الله تعالى أخرج ذرية آدم أمثال الذر، أمثال الذر الأرواح، وأشهدهم ثم أعادهم سبحانه وتعالى، وكون الإنسان لا يذكر الشهادة لا يستلزم أن يكون ذلك لم يقع. فقد جاءت الرسل بعد ذلك وذكرتهم الشهادة والحجة, والحجة إنما قامت ببعثة الرسل وعلى ذلك فلا منفث بين القولين. يعني انت... هذا مسألة ل... للشيخ عبد العزيز بن بزرح الله الجابر لكن كل متفق على أن الحجة بإرسال الرسل وليس بهذا الميثاق الذي جاءت به الأحاديث والله أعلم القول الذي رجحه الشيخ عبد العزيز رشفي والشيخ صالح على الشيخ وغيرهم من وغيرهم من علماء أنها أن أن الآباء يصدقون على الميثاق ليس على الميثاق، نعم وأخيرا سمحت شيخنا الإمام عبد العزيز رضي الله من أنها في الميثاق ولا منافاة وإنما الرسل ذكروا فقط بهذا الميثاق هذا قول عالم العلماء، نعم. فلعل أيضا الحكمي الشيخ الحكمي حافظ ابن أحمد حكمي أيضا في معارج القبول فصل في هذا في بهذه المسألة نعم. وجدت حديث عياذ بن عمار كيف لا ليس في صيح مسلم أقرأ صيح مسلم عندك نعم حتى يبين انه النوي... النوي تكلم عن هذا هذا الم... وجد صحيح مسلم شرح صحيح مسلم للنوي ها اه, آه. اي ابو ابن حمار المششي انا طيب يرجع إلى صحيح مثلا في, في يبيل المعروف يبيل ليس يبين يبين عنه حتى يبين عنه لسان نعم انتهى نعم طيب لا لا بهذا القدر نعم إذا كان هكذا اللي هو ماذا على الميثاق نعم أن الله سبحانه وتعالى أشهدهم بلسان الحال وصورهم سبحانه وتعالى في ظهور بعضهم بعضهم قال وإذا أخذ ربك من بني آدم وليس من آدم من ظهورهم وليس من ظهره وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ثم تبدأ أن تقول يوم القيامة أو تقرأ ألست بربكم؟, ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين والآن ليست فيها ذكر المثاق كيف تشبع المثاق أين ذكر المثاق في الآية فقط لأن فيها الإشهاد والأحاديث فيها الإشهاد فقال بعض علماء أنه الطحاوي هنا في الطحاوية وفي مشكل الأثار وأطال في أنها في المثال وليس فيها ذكر المثال في الحقيقة نعم على بني آلم جنس بني آل كما سبق أنهم يحتجون بهذا على تقليد آبائهم لا ليس له مقدمه هذا نعم لا <تصفيق> <لما ايه؟ تصفيق> لا طبعا طبعا يقول شيخا صلواته وسلامه الصوفية يقولون نحن الله بالحقيقة والوجود فما يعنون بالحقيقة والوجود عندهم الحقوق والوجود المعينة عند الصوفية يعني أنهم يرون الله عز وجل في الدنيا وهذا قول الغلاه من الصوفية والرافضة أن الله مخالط للناس مماس له والعياذ بالله وأنه في كل مكان في الأرض وفي السماء في الهواء وفي كل مكان في الأرض في الصحراء وفي أماكن قضاء الحاجة وفي كل مكان نعوذ بالله من ذلك وهذا قول ضلال ولياذ بالله لذلك يقولون أنتم تأخذون علمكم ميت عن حي وأما نحن نأخذ علمنا حي عن حي ليس بينه وبين الله واسطة ويسمون العلم اللدني وهذا جاء في كتب التفسير مع الأسف في بعضها العلم اللدني ويعلون به يعني من منا إلى الله مباشرة لا نحتاج إلى وصنة الوحي والرسالة وذلك يقولون أن الخضر عليه السلام كان علمه علم علم لدني مع قولهم إنه ولي يعني كان يقول عن الله مباشرة لذلك لا تعجب حينما يأخذ أحد المغفرين هؤلاء ويقول إنني أهاتف الله بالتلفون هذا كفر ولا بالله قال واحدهم على المنبر مع الأسف بصعيد مصر خطيب والأسف أنه تابع للأزهر مع الأسف الشديد ذكر أنه يهاتف الله بالتلفون هذا المحمول والعياذ بالله هذا كفر وضلال والعياذ بالله هذا ضلال بعيد وجرأة شديدة على الله عز وجل هو كاذب والعياذ بالله يقول بارك الله فيكم شيخنا ماذا يفعل الذي يريد أن يصوم صيام داود إذا وقع يوم السبت حديثك لأنه لا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده فمن عالمه هذا من الأدلة هذا من الأدلة هذا من الأدلة على على شدود حديث الصيام في يوم السبت كما عليه كثير من هذا العلم وإن كان بعض العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه ليس بشاذ ويعمل به لكن كل علمائنا ومشائخنا على أن هذا الحديث حديث مشاذ وإنما الذي تبت في صحيح مسلم أنه عن صيام يوم الجمعة وأما يوم السبت فلو أن الإنسان صام صيام داود عليه السلام قد يصادف هذا الصيام يوم السبت قد يصادف هذا الصيام يوم السبت ومن من هي عنه صراحة في صحيح مسلم أن النبس منها عن صيام يوم الجمعة المفرداء إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده هل الأرواح قلقت أولا من السيد الله نحن الشرح هنا قال الأرواح أولا يقول أحسن الله عليكم وزلكم التوفيق من السيد الأمين ما معنى قول الإمام رحمد الذي يترك الوت رجل أو كما قال رحمه الله نعم بعض ما يقول ترد شهادته يعني لا تقبل شهادته وليس عن أنه كافر لأن ترك النوافل مطية لترك الفرائض ترك النوافل قد يكون سببا في ترك الفريضة أما الإنسان إذا حافظ على النوافل فإنه ينال محبة الله كما في الصحيح ولا يزال عبلي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولا ينسألني لأعطينى ولا يستعذني لأعيذنى وهذا ليس معناه الاختلاط ولوحده الوجود كما يقول الصوفية والولاه منهم وإنما من المراد أنه يوفق يوفق لما يرضي الله ويشنب ما حرم الله كل عصلكم الصلاة في المسجد واجب على من يسمع الأذان. فكيف بالذين يسكنون في بلد كفر ولا يسمعون؟ أليس واجب لهم بارك الله فيكم؟ لا يسمعون ماذا ماذا يقصد؟ من صاحب السؤال؟ أيوة. لا يسمعون الأذان؟ نعم لا يسمعون ذلك لأن يؤذنون في في الداخل يعني لا يأخذ الصوت خارج. يعني ان كان الصوت يصل بالصوت المجرد يعني في مثل هذه المسافة يقاس على هذا اذا كان يصل بالصوت المجرد في مثل هذه المسافة عادة فتجب عليه صلاة الجمعة اما ان كان لا يصل فلا تجب عليه صلاة الجماعة وليس المعنى انه لا بد ان يسمع, يعني يسمع لا لو انه كان نائما مثلا واستيقظ ويعلم ان هذا وقت الصلاة يجب عليه ويعلم أن هناك مسجد قريبا منه قريبا منه إن السنان يذهب إليه بقدميه فيجب عليه صلاة الجمعة وهذه من المصائب إن يعيش في بلد لا يسمع فيها الأذان هذا من يقسى القلب ولا بالله. الله الشيطان جاثما على القلوب ولا بالله لأن الشيطان يهرب إذا أذى المؤذن أدبر الشيطان وله دراط فإذا بدأ الناس في صلاتهم يأتي أحدهم يقول افعل كذا افعل كذا ليفسد عليه صلاته وقال ذاك الشيطان كما في حديث عثمان بن أبي العاص لما اشتكى للنبي عليه السلام إن الشيطان يأتيني في الصلاة يقول افعل كذا افعل كذا ليفسد عليه صلاتي. فقال عليه السلام ذاك الشيطان يقال له خنزب يعني اسمه خنزب إذا أذى المؤذن أدبر الحديث وهذا من من, من أسباب ذكر العلماء أو من علامات دار الكفر أنها لا تظهر فيها الشعائر الظاهرة كالأذان وما دار الإسلام فالصحيح أنه التي تظهر فيها شعائد الله الظاهرة كالأضحية الحج والعمرة حلقات القرآن صلاة الجماعة الأذان والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغار على قوم فإن سمع فيهم الأذان كف عنه يكف عن قتالهم لأنها دار الإسلام. إذن يعني يعني هذه كيف يعيش المسلم سنة وسنتين وخمس سنوات لا اسم الله أكبر الله أكبر شهادة الله حي على الصلاة كيف كيف أجل قلبه هل له قلب هل له قلب حي ويعيش سنوات ويعيش أبنائه ونسائه الأذان حياه للقلوب أنه من ذكر الله فضل عن أنه يرى في الشوارع الزنا والفجور واللواط في الطرقات يقول بعض إخوة يعني في بعض بلد الكوف الزنا في الشوارع في الشارع حالياً كما قال النبي صلى الله عليه تهارج الحمر صاروا كالحمير يتناكحون في الشوارع والعياذ بالله فيرا المنكرات ولا يسمع الذكر فالقلب يحصل فيه غفلة شديدة لديك بعض الإخوة في هذه البلدان يكون أولا يستنكر هذا جدا كيف يعني أنا أوجد في هذا بعد مدة إذا صار يجلس ويجلس ويركن إلى الدنيا بعد مدة ربما لا يستنكر أنه يسمع الأذى ولا يستنكر المنكرات في الشارع الخنزير يقولون يبع في الدكاكين يعني كمان نشتري نحن السكر والشاي والخبز يقولوا يقول بعض إخوالي إن كان خطأ أو صحة أو اللي في فرنسا وفي بريطانيا وبلجيكا وغيره يقولون أنه يبيعون الأشياء دي في الدكفين أليس كذلك؟ ها يعني هذا كارفور مثلا عندنا ممنوع بيع هذا الشيء في الخمر والخنزير ونحن في بلاد أوروبا يبيعون فيه الخمر والخنزير والخ الخمر يبيعونها في الشوارع أيضا جهار النهار فكيف يعيش المسلم في هذا البلد بهذه الطريقة لا بد أن يقص قلبه بعد مدة في الأول قد يستنكر هذا ثم بعد مدة خلاص يعيش كالذين يعيشون وهذا لي على موت القلب إذا بقي فهو مريض فإذا استمر ولم ينكر فقد مات قلبه يكبر عليه أربع لوفاته ولا يذب الله والناس يتعلن أنا مريض أصوّجت هنا دواء جيد يوجد غبار غبار سبحان الله إهتطرق للهجرة الوجيه من أجل الغبار إن في تراب أو في زبالة وفي أمراض أنت قد تموت في بلدي تموت في بلدك وفار ويعني جاءنا خبر والد أحد الإخوة صلى الله أن يعفو عنه. أنه مات وبقي ثلاث أيام في الثلاجة إلى أن رفعوه إلى بلده في الجزائر. ثلاثة أيام في الثلاجة ولا هذا لا يولد هذا يستلم ولا يولد هذا يستلم أما نحن الحمد لله الجثة ما زالت طريقة ولينا ويغسل كفا ووجفا في مقبرة شرعية حتى لو مقبرة غير شرعية في بلاد المسلمين يصلي عليه الناس يصلون عليه صلاة الجنازة أما هذا يقول صليت أنا وثلاثة فقط عليه وثلاثة يعني الله يعلم هل هو أجرهم بالفلوس ولا تطوعه معه ولا كيف أفعل فلا تعجب جدا من بعض الناس يقول أنا سلفي أنا سلفي أنا سلفي ولا يزال لا يهاجر من هذه البلدة إلى أحد بلاد المسلمين حتى ولو لم يوجد فيها علم فيها أذان تسمع الأذان حتى إذا لم يكن فيها فيها أذان تسمع الأذان كيف تعيش بدون أذان وبدون صلاة في المسجد جماعة وهكذا وتؤجر المسجد يقولون هناك يؤجرون المسجد يأتوا إلى محل من المحلات ويؤجرونه ليس هو مسجد أصلا إنما دكان يؤجرونه مبلغ كبير قد يصل لمليون وإذا أراد صاحب الدكان بعد انتهاء العقد أن يخرجهم أخرجهم كما فعل مع ب... ب... حكى لبعض ريقم فرنسا أن صاحب الدكان الذي اتخذوه مسجد أطردهم بعد سنة كان خلاص لا أريد لأنه أجدد العقد سال الله السلام وطول عليه. إذا أفرجت حذربي هل يصير؟ وهي نعم في حديث في حديث براء بن عازب يقول له ما ربك؟ المقصود